الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة عن هذه الآيات من سورة البقرة فالله تبارك وتعالى لما أمر بعبادته يا أيها الناس اعبدوا ربكم ذكر ربوبيته كما سبق وذلك أن الرب الذي قد خلق اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم هو الذي يستحق أن يعبد وحده دون ما سيوح لعلكم تتقون أي من أجل أن تتحقق التقوى وذكرنا أن هذه العبودية بقدر ما يتحقق منها يحصل للعبد من وصف التقوى لعلكم تتقون ثم ذكر ما يوجب عبادته وحده لا شريك له أنه المعبود وحده الذي ينبغي أن يتوجه إليه بالرغبة والرهبة والعبادة والقربة والطاعة الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون فهناك أمر بعبادته ثم ذكر موجبات هذه العبادة والتوحيد الخالص لله رب العالمين فقال هو ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وهو الذي أيضا جعل لكم الأرض فراشا جعلها بساطا ممهدة تسهل عليها معايشكم وانتقالكم وحياتكم وما إلى ذلك وجعل هذه السماء سقفا جعلها بناء محكما وأنزل لكم الماء من السحاب وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أخرج فيه من أنواع الثمار والنبات رزقا لعباده فمن كان هذا شأنه فلا يجوز أن يتوجه بالعبادة إلى غيره فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لا تجعلوا لله تبارك وتعالى نظراء تعبدونهم وتتقربون إليهم وأنتم تعلمون تفرده بالخلق والرزق وأنه هو المستحق أن يعبد وحده هذه الآية أيها الأحبة يؤخذ منها أن الله تبارك وتعالى قد أنعم على عباده جميعا مؤمنهم وكافرهم فالله تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ويقول وهنا الذي جعل لكم الأرض فراشا فهذا خطاب لجميع الخلق فهذا من إفضاله وإنعامه على جميع العباد فهي فراش. للمؤمن والكافر تتحقق بها مصالحهم وتقوم بها معايشهم وجعل لهم السماء بناء وسقفا محفوظا وكذلك أنزل لهم هذا المطر من السحاب وأخرج به من أنواع النبات والثمار ينتفع به الإنسان وينتفع به الحيوان فالكل يتقلب بنعمه المؤمن والكافر ولكن المؤمن يعرف نعمة الله تبارك وتعالى فيشكرها وأما الكافر فانه يعرف نعمة الله فيكفرها يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فليس من أحد إلا وهو يعلم أن الذي خلقه والذي أنزل من السماء ماء وأنزل من البركات والخيرات وأخرج أنواع النبات الكل يعلم أن ذلك من الله تبارك وتعالى ولكن الشاكر قليل ويؤخذ من هذه أيضا أيها الأحبة أن مخاطبة الناس بما تقوم عليهم الحجه ينبغي أن يراعى فيه مثل هذا يعني حينما يخاطبون بعبادة الله عز وجل بطاعته بالاستقامة على دينه وشرعه ونحو ذلك فيحتاجون مع ذلك إلى تذكير بمثل هذه الأمور التي توجب لهم الانقياد والإذعان فهذا الذي فعل بكم ذلك من الانعام حقيق بأن يعبد اعبدوا ربكم الذي خلقكم انتم لا تنكرون هذا والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشة والسماء بناء فكل ذلك من دواعي القبول والانقياد فمثل هذا يذكر به المخاطب بطاعة الله عز وجل ومراعاة حدوده ويأخذ منها أيضا من قوله تبارك وتعالى وأنتم تعلمون أنا لاحظ أنه لم يذكر المتعلق يعني المفعول وإنما حدث وحذفه كما هو معلوم حذف المتعلق يفيد العموم النسبي يعني في كل مقام في كل مقام بحسبه يعني وأنتم من أهل العلم والمعرفة تعلمون ماذا تعلمون أنه خلقكم وأنه هو الذي رزقكم وأنه هو الذي أنعم عليكم وألله هو الذي أعطاكم وهو الذي أولاكم إلى غير ذلك وأنتم تعلمون ذلك جميعا وهذا اكد في التوبيخ وعلى كل حال هذا أمر يدركه المخاطب حينما يطرق ذلك سمعه ثم قال الله تبارك وتعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله لما أمرهم بهذا الأمر الأول وهو الخطاب الأول الموجه إلى الناس في القرآن الأمر بعبادته وحده بعد ذلك ذكر لهم هذا الكتاب الذي هو المنهاج الذي يعرفهم بهذا الرب الواحد جل جلاله وتقدست أسماؤه وهو الذي جاء به هذا الرسول من ربه تبارك وتعالى وهو الذي يعرفهم بالطريق الموصل إلى الله الذي امروا بعبادته فقال هذا البرهان بين ايديكم وهذه المحجة البيضاء فإن كان عندكم تردد في شيء من ذلك أنه حق من عند الله تبارك وتعالى فاتوا بسورة من مثله إن كنتم أيها الناس أيها الكفار في شك من القرآن الذي أنزلناه على نبينا وعبدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتزعمون أنه ليس من عند الله فهاتوا سورة واحدة من مثله تماثل هذا القرآن تماثل سوره واستعينوا بمن تستطيعون من أعوانكم إن كنتم صادقين في هذه الدعوه التي تدعونها أنه ليس من عند الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وعرفنا من قبل عند الكلام على قوله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وموضع الوقف والوصل في الآية لا ريب فيه قلنا إن الوقف هنا احسن من الوقف على قوله ذلك الكتاب لا ريب وعرفنا أن الريب هو شك خاص شك مع قلق الشك المقلق يقال له ريب إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فلاحظوا هنا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا هذا العبد هو محمد صلى الله عليه وسلم فأضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه وذكره بوصف العبودية ولم يذكره بوصف آخر ولم يذكره أيضا باسمه كنتم في ريب مما نزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم وإنما قال على عبدنا وذلك أن العبودية هي أشرف مقامات العبد لما أمر بعبادته يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فهذه ذكرها هنا في مقام الانزال الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أجل المقامات بل ذكر ذلك في مقام التحدي بالقرآن فذكره بهذا الوصف فأت بسورة من مثله كما ذكره بوصف العبودية في المقامات العالية الرفيعة الشريفة كمقام الإسراء كما في قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وذكر الليل باعتبار أن ذلك يشير إلى مزيد من الإعجاز مسافة شهر إلى بيت المقدس ثم يعرج به الى السماء ثم ينزل في ليله واحده ليله فيستيقظ الناس واذا به قد ذهب وجاء عليه الصلاه والسلام فهناك قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وفي مقام الدعوه وانه لما قام عبد الله يدعوه فهذه العبوديه ايها الاحبه هي اجل الاوصاف التي يصل اليها العبد هي اشرف المقامات ولو أن العبد يشرف بغير هذا مما يكون أعظم من العبودية من تحقيق العبودية لذكره الله تبارك وتعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم هنا والله أعلم اذا إذا أراد العبد العزة والرفعة والكمال الذي يمكن أن يصل إليه البشر بألوان المجاهدات بعد توفيق الله عز وجل فعليه ان يجد ويجتهد في أن يكون عبدا لله حقا كلما كان أكثر تكميلا للعبودية كان ذلك أدعى إلى كماله ورفعه درجتي وبهذا يتفاوت الناس في الدنيا والآخرة ولذلك كان الكبر لا يصلح للعبد بحال من الأحوال فهو ينافي هذا المقام مقام العبودية وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن لفظ العبد في القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده هذا بالإضافة وإلا فكل من في السماوات والأرض كما في قوله تبارك وتعالى وإن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فكلهم عباده ولكن بالإضافة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون فأضافهم إليه هؤلاء أصحاب العبودية الخاصة التي يقال لها عبودية الاختيار أما عبودية الاضطرار فهذه التي تكون لجميع لجميع الخلق وهذه الآية أيضا تدل على أن القرآن معجز من أوله إلى آخره وبالإجماع أن أقل ما يصدق عليه الإعجاز أن ذلك يتحقق بصورة واحدة ولو بأقصر سورة منه والسور أقصر السور هي السور دوات الآيات الثلاث هذه والعصر وكذلك أيضا الكوثر وكذلك أيضا إذا جاء نصر الله والفتح إلا أن أقلها في عدد الكلمات والحروف هي سورة الكوثر ولذلك يمثل العلماء عادة بسورة الكوثر يقولون بأقصر سورة وهي الكوثر لهذا السبب أنها الأقل في عدد الحروف والكلمات وإلا في هذه السورة الثلاث كل واحدة ثلاث آيات فهذا التحدي واقع بأقصر سورة على خلاف بين أهل العلم فيما يعادلها من آيات أو آية يعني ثلاث آيات من سورة البقرة هل تكون معجزة ولا لا آية طويلة مثل آية الدين تزيد على هذه السور الثلاث من ذوات الآيات الثلاث فهل تكون معجزة أو لا هذا فيه خلاف معروف بين أهل العلم لكن الذي جاء التحدي به صريحا والتحدي بسوره بأقل ما يكون فأتوا بصورة من مثله بصورة ولاحظ هنا أن هذه صيغة أمر فأتوا وهذا الأمر معناه التعجيز أنتم لا تستطيعون هذا أمر خارج عن قدرتكم وتنكير السورة هنا فأتوا بصورة يفيد العموم أي سورة؟ ولاحظوا فيما يذكره اهل العلم في نزول القرآن على سبعة أحرف مما يذكرون من الحكم في ذلك الإعجاز من أي وجه هذا الإعجاز؟ باعتبار أن هذه السور يصرفها الله تبارك وتعالى بهذه الأحرف فتأتي بوجوه متعددة وهم يعجزون أن يأتوا بوجه واحد. ائتوا بشيء بقدر سورة منه بأي وجه من هذه الوجوه النازله وهم يعلنون إفلاسهم وعجزهم مع شدة حنقهم وعداوتهم المعروفة مع ما لهم من شدة الانفه فإذا وجهوا بالتحدي مع شدة العداوة فإن ذلك يستفزهم ومع ذلك لم يجرؤ, أحد لم يجرؤ أحد كبار هؤلاء من الفصحاء والبلغاء والشعراء لم يستطع أحد كانوا يتبارون في الأسواق التي كانوا يقيمونها ويتبادلون فيها ويتسامعون ويتبارون بالأشعار وغير الأشعار من الخطب ونحوها ويتفاخرون في ذلك ويأتي فصحاؤهم ومع ذلك أم في غاية العجز لم ينبر واحد منهم بمثل هذا ولم يتفوه به كل المحاولات كانت من اخرق كذاب إذا ذكر ذكر الكذب معه وهو مسيلمة الكذاب فجاء بكلام فج الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير هذه سوره الفيل ما هذه القوالب اللفظيه وما في مضام وما الذي في مضامينها من المعاني والهدايات لا شيء انما هي ركاكه تدل على ركاكه في التفكير وركاكه ايضا في اللسان وخطل في الراي وعمى في القلب أكذا كانت سوره حتى إنه لما جاء لي عمر بن العاص قبل إسلامه مع شدة عداوة عمر بن العاص وهو الذي ذهب وسافر إلى الحبشة ليكلم النجاشي في أولئك المساكين الذين هاجروا من أجل أن يردهم النجاشي إلى مكة. لقيه فقال له ماذا أنزل عليك يا مسيلمة فذكر له سوره ذكر له سورة الفيل أو ذكر له سورة الضفدع نقي كما تنقي نصفك في الماء ونصفك في الطين. فنظر إليه عمرو بن العاص وقال والله يا مسيلمة إنك تعلم اني أعلم أنك كذب لكن كان الجامع المشترك بينهم هو العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء وفد مسيلمة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة فسألهم أبو بكر قال اسمعون شيئا مما يقول يعني مما يوحى اليه بما يزعم فذكروا له بعض هذه الترهات فقال أبو بكر رضي الله عنه أشهد أن هذا لم يخرج من إل يعني من رب من إله قال يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة إلا الإل فسر بمعاني قيل الرحم قيل العهد وقيل القراب وقيل الله وكل هذه المعاني داخل تحت معنى الآية والله تعالى أعلم قد مضى الكلام على هذا بالتعليق على المصباح المنير لا يرقبوا فيكم إلا فقال أشهد أن هذا لم يخرج من إل واضح للذو الفطر والفيلسوف الكندي المعروف حينما قيل له قال له تلاميذة هات مثل هذا القرآن فاحتبس أياما ثم خرج إليهم وقال نظرت في سورة المائدة فوجدته في آية واحدة قد خاطب وعمر وأحل واستثنى ثم استثنى بعد استثناء ثم يقول هذا لا يتاتى لاحد في ايه واحده في سطره لا يتاتى لاحد فما استطاع ان ياتي بكلمه واحده هذا فيلسوف عند قومه عند اصحابه عند تلامذته انه كبير عظيم ومع ذلك كان في غايه العجز ونحن نقول ايها الاحبه كل من كان لديه شك او يطعن في الاسلام أو يشكك في الوحي والنبوة هؤلاء الذين يشككون الناس في ثوابتهم وما إلى ذلك نقول بيننا وبينكم شيء واحد يا معاشر الكفار في مشارق الأرض ومغاربها بيننا وبينكم شيء واحد فأتوا بسورة من مثله سورة واحدة فقط إذا استطعتم فإنكم بهذا تستطيعون الاحتجاج على القرآن وهم منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم باقراه الى يومنا هذا الى قيام الساعه لم يستطع احد فالنتيجه ما هي فان لم تفعلوا ولن لن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين ان لم تفعلوا فابحثوا عن المخرج آل الذي تسلم به نفوسكم واجسامكم من عذاب الله تبارك وتعالى وهو النار ولا يحصل ذلك الا بالاذعان والايمان واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والقران وهذا هي قضيه واحده لا لا تحتاج الى تطويل في المناظره والنقاش ووجوه في الردود والاقناع هات سوره واحده اقصر سوره تستطيع أو ما تستطيع ما تستطيع اذا هذا وحي من الله الان ان تحدي معجزه ثابته أمامك فإن عجز فهو منقطع بهذا العجز فهذه السورة هنا منكرة لإرادة العموم والشمول والإفراد أو النوعية يعني بصورة واحدة من نوع السور وذلك بأقل ما يصدق عليه أنه سورة ترجمت باسم يخصها السورة معروفة أختم بملحة من الملح وليست ما يبنى عليه حكم أو معنى لكن الملح على اسمها فالعلم منهما هو من صلب العلم كما يقول الشاطبي رحمه الله فهذا الذي عليه المعول ومنهما يكون من ملح العلم ومنهما يكون من فضول العلم فهنا لاحظ في سورة البقرة فأتوا بسورة من مثله بترتيب المصحف سورة البقرة قبلها سورة واحدة فقط سورة الفاتحة وفي سورة هود فأتوا بعشر سور مثله وقبل سورة هود من هود من بعد هود إلى الفاتحة عشر سور, عشر سور يعني هود هي الحادية عشرة هذه ابن الملح لا يبنى عليها حكم والله تعالى اعلم وإلا فإن سورة هود كما هو معلوم هي من السور المكية وقبلها سور مدنية مثل البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وكذلك أيضا الانفال والتوبة كل هذه السور مدنية لكن هي ملح والعلم عند الله عز وجل يكفي هذا القدر وأسأل الله عز وجل لينفعنا وإياكم لقرآن العظيم جعلنا وإياكم هداتا مهتدين اللهم ارحم موتانا واشي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم صلى الله عليه وسلم عليه إذا كان لديكم إضافات هاتوا نعم في إضافات تفضل كيف؟ أي آية؟ أول آية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم فهذا هو المقصود ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ذكرنا هذا في الليلة الماضية كان الليلة الماضية الكلام عن يا أيها الناس عبدوا ربكم بس أنا أربط المعنى رجعت قليلا أذكر ببعض المعاني التلازم بين الربوبية والإلهية مضى نعم نعم هو صحيح لكن من أخذت من الآية وأنتم تعلمون بس من إن أخذت هذا أنه أعظم من نفس الآية لا نحن نريد شيء دلت عليه نفس الآية لا تجعلوا لله أنت وأنتم تعلمون لأنه تحريم الشرك بلا شك نهي أنه يقتضي التحريم وهذه قضية واضحة لا تحتاج إلى تنبيه نعم تفضل لا قبل نحن نذكر الفوائد نعم نعم قل الدكتور بأنه في قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قولك رد على الدهريه الذين ينكرون أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم ويقولون بأن هذه الحياة مجرد أرحام تدفع وأرض تبلع بات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا نعم هو هذا كل الشيخ عامية التوحيد تنوع الأساليب بالدعوة إليه وبيانه وإضاحه وتقريره بالدلائل المتنوعة هذا صحيح قد مضى الكلام على شيء من هذا في أن ذلك هو أول أمر جاء بالقرآن وأول خطاب وجه إلى الناس في القرآن وفي هذه القضية وأنها أول دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام فجاء تقريره كما ترون بهذه الطرق وهناك أشياء أخرى في كتاب الله عز وجل من دلائل التوحيد التي يسوقها القرآن كثيرة متنوعة. نعم، نعم. يقول الأخ بأنه الترتيب في الآية الذي جعل لكم الأرض في راشة والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فذكر الفراش الأرض أولا ثم ذكر السماء كبناء ثم المطر. فهذا الترتيب يحتمل الله أعلم يمكن باعتبار أن الله تبارك وتعالى خلق الأرض اولا فالله خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم بعد ذلك كان الدحو وكان الفتق أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وأحد القولين المشهورين في الآية ففتقناهما أنه فتقا كانت السماء لا تمطر ففتقها بالمطر وكانت الأرض لا تنبت ففتقها بالنبات فكان ذلك بعد الخلق يعني وجدت السماوات والأرض ثم ويحتمل غير هذا باعتبار أن الأرض هي التي يتقلب عليها ويباشرها وأول ما يلقى والسماء كالسقف فوقه إذا رفع رأسه راها أما السحاب فهو عارض أما السماء فهي ثابتة نعم طيب كيف؟ أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون خلق خلقا محكما متقنا صحيح تفضل يمكن هذا يقول الشيخ بأن قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم هل يقال بأن من ما يعين على التفكر تفكر بمن مضوا يمكن أن يقال هذا على كل حال فإن ذلك يورث لا شك عبرة للإنسان حينما ينظر الإنسان إلى الأجيال التي كانت قبله وقد مضت وانقضت والله تبارك وتعالى يذكر بهذا في القرآن وما كان لهم من التمكين والقوة وأسباب التمكين فهؤلاء هم الذين خلقهم الله عز وجل وهو الذي رزقهم على كثرتهم تتابع هذه الأجيال ثم تأتي أجيال أخرى تنبت يخلقها الله ولم تكن موجودة قبل ذلك هذا كله في الماضي وفيما يتجدد من خلق كل هذا من دلائل قدرته نحن معاشر من في هذا المسجد جميعا كلنا قبل نحو ستين سنة أو قبل نحو سبعين سنة لا يوجد واحد ممن هو الآن في المسجد أين كنا الذين ولدوا هذا اليوم قبل ذلك أين كانوا أين كانوا اليوم كنت أسأل يعني بعض من كانوا مكان في المجلس أو في عبره أو عظه عارضة أين أنتم في سنة كذا ابتسموا جميعا وقالوا كنا في أصلاب الآباء في أصلاب الآباء هذا فيه عبره بلا شك لم يكن هناك أحد يتحرك ويذهب وينتقل اسمه فلان الذي وجد ثم بعد ذلك صار فيه من النشاط هو ويتكلم ويفكر ويعبر ويطيع ويعصي هذا كله فيه عظات وعبرة حينما ينظر الإنسان في ما خلق الله تبارك وتعالى ويخلق لأن هذا يكفي السلام عليكم